أفل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم وما ظلمهم الله ولakin انفسهم ميؤود يا ايها الذين امنوا لا تنخذوا بق am min dunikur la nun kum قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَحْقِرُونَ قل موتوا بغيركم إن وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقون بما يملون محيط وإذ غدوت من أهلك Bom